بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا Achan mi serenc done zgodnie i rujżecie A左rowa Kel�imy D "'the real estate' I n Brother' may have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 جَزَاءً جَمِيلا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ ومهلهم قَلِيلا إِنَّ لَدَيْنَا كَأْفَاهُ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا إن أرسلنا إليكم رسول شاهدا عليكم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 فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَثُلُثَهُ من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علماء سيكون منكم مضاع وآخرون, وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فَقَرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم من خَيْرٍ تجدوه عند اللَّهِ تجدوه الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله